بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبعه ثم اما بعد مسألة المنهجية التي ينبغي أن يسبتنها قارئ السيرة والتاريخ مسألة لا بد من التنويه عليها. والتدقيق فيها والتهويل منها حتى تكون على ذكر وفي قلب كل قارئ لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بل وللتاريخ الاسلامي جملة ذلك أن السابقين جزاهم الله خيرا خلفوا لنا تراثا عظيما من السيرة والتاريخ ولكن هذا التراث العظيم الواسع لم يعملوا فيه نظرهم ولم يخضعوه لمنهجيتهم بل كل ما حصلوه وسمعوه وتناقلوه سطروه وزبروه ونقلوه وبذلك صارت مرويات السيرة والتاريخ تحتاج إلى تدقيق ونظر وظهرت مواطن كثيرة في تاريخ المسلمين تمثل نقاط ضعف تسلط علينا من خلالها المستشرقون والمبشرون المنصرون المجرمون حتى يشككوا الناس في تاريخهم ولذلك كان لابد لهذه الأجيال أن تأخذ هذا الموروث التراثي الضخم في جانب السيرة والتاريخ لتخضعه لمنهجية دقيقة هذه المنهجية الدقيقة تفرز لنا باذن الله تبارك وتعالى ما نتغيى ونريده هذه المنهجية تقوم على أصلين الأصل الأول نقدي والأصل الثاني تحليلي دا كلام علم أنتم ت... ان شاء الله في البدايات دي كلها مقدمات علمية منهجية ثم بعد ذلك سندخل على البناء السرد للسيرة بعد بننهي هذه المقدمات ثم بعد ذلك ندخل على جوانب من سيرة الصحابة سيما الجوانب آه التي آه غمز فيها المستشرقون ولمزوا بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه ندرس هذه المرحلة دراسة دقيقة ثم بعد ذلك نتناول تاريخ المسلمين من هذه اللحظة إلى يومنا هذا والله تعالى الموفق هذه المنهجية تقوم على أصلين الأصل الأول نقدي والأصل الثاني تحليلي والمقصود بالجانب النقدي أي نقد مرويات السيرة والتاريخ نقد مرويات السيرة والتاريخ حيث يجتهد المؤرخ أو المحدث أو طالب العلم في هذا الباب أن يقوم بما يلي نمر واحد يجمع كل المرويات الواردة في هذه الحديثة أو في هذا الخبر كل الروايات الواردة في هذه الحديث أو في هذا الخبر يقوم بجمعها، ودون النظر إلى صحة أو ضعف أول حاجة نقوم بجمع المرويات الواردة دون نظر إلى صحة أو ضعف والسيرة تبتدئ بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وما لابس ذلك من الإرهاصات والمقدمات والأوليات وأحوال العرب قبل الإسلام وتنتهي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بخلافة أبي بكر ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن كل الأخبار والروايات الواردة من هذا التوقيت إلى هذا التوقيت يتم جمع دون النظر إلى صحة أو ضعف يبقى نمر واحد مسألة الجمع الأمر الثاني الاجتهاد في ترتيب الأحداث الاجتهاد في ترتيب الأحداث وهذه مسألة مهمة جدا لأن كثيرا من هذه الروايات يصادم بعضها بعضا وهناك اضطراب شديد في كتب السيرة في ترتيب بعض الحوادث فج هناك حادثة قبل الأخر وكتاب آخر يجعل دي قبل, قبل تلك وكتاب ثالث يطرب فلا يستطيع أن يميز أيهما كانت أسبق هذه أو تلك لا يميز مثلا رؤية آخر رؤية رآها الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أمر برفع الحجاب ونظر إليهم هل كانت يوم السبت أم الأحد أو الخميس هذه كلها روايات موجودة فعلى قارئ التاريخ أو المؤرخ أو المحدث أو طالب العلم الدؤوب أن يقوم بجمع المرويات اتنين يقوم بترتيب الأحداث ويجتهد أن يكون الترتيب ترتيبا صحيحا معقوليا نمرة ثلاثة يتم نقد مرويات السيرة بعد جمعها وترتيبها يتم نقد هذه المرويات سواء كان هذا النقد متصلا بالسند أو متصلا بماذا بالمدن يبقى نقد الجواية تارة يكون على مستوى السند وتارة يكون على مستوى المدن على مستوى الأسانيث ساضرب لكم عدة أمثلة وعلى مستوى المثل أضرب لكم أيضا أمثلة ما المقصود بنقد الإسناد نعرف هل هذا الخبر إسنادوه إلى الصحابي أو إسنادوه إلى التابعي صحيح أم حسن أم ضعيف والحديث حسن الإسناد أقل من صحيح الاسناد، فالحديث صحيح وما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عله فإن خف الضبط انتقل الحديث من الصحة إلى الحسن وإذا كان الخبر ضعيف الاسناد، هل يطرح في هذه المهجية؟ الأخبار ضعيفة الإسناد ينظر فيها. هل هذا الخبر ضعيف الإسناد يتعلق بالاعتقاد؟ يتعلق بدائرة الأحكام الشرعية؟ إن كان يتعلق بدائرة الاعتقاد أو دائرة الأحكام الشرعية، فيخرج هذا الخبر ولا يكون عمدا. إذا كان الخبر متعلقا بهاتين الدائرتين، لا يعتمد هذا الخبر ويعد اعتماد الخبر ضربا من ضروب المخالفة وعندما نقول الاعتقاد ما المقصود بالاعتقاد يقصد بالاعتقاد المباحث التي تدرس ما يتصل بالله عز وجل وبالأنبياء وبالكتب وبالغيب وبالقدر وبالقدر وبصهابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الإلهيات والنبوات والغيبيات وما يتعلق بالصحابة هذا كله مجال دراسة الاعتقاد. طيب الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية هي الأوامر الشرعية، الأوامر والنواهي دي دائرة الأحكام التكليدية الشرعية. إذا لا تثبت عقيدة بحديث ضعيف، ولا يثبت حكم شرعي بحديث ضعيف. فالحديث الضعيف ليس خجة لا في العقائد ولا في ثبوت الأحكام الشرعيه والدين أصله على مدارين الاعتقاد والشريعه فلا ينبغي أن يعتمد على ضعيف في إثبات أي من هذين الأصلين مثال ذلك أتي لكم بمثال ذلك قول ابن إسحاق فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله يقصد بعد غزوة أحد ناول سيفه ابنته فاطمة ده موجود في سيرة ابن شام في المجلد الثالث في صفحة 42 و43 فقال اغسلي عن هذا دمه يا بنيا فوالله لقد صدقني اليوم أي السيف صدقني اليوم وناولها علي ابن أبي طالب سيفه فقال وهذا أيضا فاغسلي عنه دمه فوالله لقد صدقني اليوم قال ابن هشام وكان يقال لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الفقار ماشي قال ابن هشام وحدثني بعض أهل العلم وحدثني بعض أهل العلم انظر اسنا ده قال ابن هشام وحدثني بعض أهل العلم أن ابن أبي نجيح قال نادى منادني يوم أخذ لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي انتهى الخبر انظر لهذا يعني إيه ولا سيف إلا ولا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار ما فيش أي سيف قاتل في ذلك اليوم إلا إيه إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي طبعا معروف أن النفي والاستثناء يدل على الحصر والحصر أداه من أداوات الاختصاص أي أن الصحابة لم يبلوا في هذا اليوم بلاء حسنا وليس من فتن قاتل وجه هذا إلا من إلا علي وهذا الكلام كلام غير صحيح على مستوى النظر والمتن وعلى مستوى الإسناد فإن هذا الإسناد إسناد لا يصح لجهالة من حدث عنه ابن شام بقول وحدثني حدثني بعض أهل العلم من هم هؤلاء مجهولون فهذا الحديث في إسناده جهالة وأيضا قوله ابن أبي نجيح ابن أبي نجيح هذا لم يدرك الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يخبر بهذا الخبر اذا هذا مع جهالة من حدث به فهو خبر مرسل والمرسل من أقسام الحديث الضعيف ويستثنى من ذلك عند كثير من أهل العلم لسيما الإمام الشافعي إرسال سعيد ابن أبي المسيب رضي الله تعالى عنه وهذا الخبر يمكن ان يستطيل به الرافضه يمكن أن يستطيل به الرافضة ليطعنوا به على مقام صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم لم يقاتلوا وانهم ولو الأدبار وانهم لم يدفعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الوحيد الذي قاتل ودافع وصال وجال هو من هو علي رضي الله تعالى عنه ويسدلون بهذا الخبر ويقولون وهذا من كتب أهل السنة، فيكون الجواب من جهتي من جهة الاسناب بأن هذا الخبر حدث ابن شام عن قوم هم مجهولون ثم بعد ذلك ومرسل فهذا حديث لا صح للجهالة وللإرسال. ولذلك قبل أن نناقش متن الخبر لابد أن ننظر في اسناده. ودي مسألة خطيرة جدا. يعني قبل أن تقول ما يسفاد من هذا الخبر انظر أولا إلى إسناد الخبر لابد كما قال المتقدمون ثبت العرش ثم انقش عليه ثبت العرش ثم انقش عليه قبل ما تكتب لابد المنظمة تكون ثابتة لابد الإسناد يكون صحيح فإذا صح الإسناد صح ما تفرع عن الإسناد ولذلك قالوا قاعدة جميلة جدا قالوا التأويل فرع التصحيح التأويل فرع تصحيح أي لا يجوز أن تصنبط من الخبر فوائد وأحكام إلا بعد أن يصح الخبر فإذا لم يصح الخبر لا يجوز أن يسفاد منه علم ولا فقه ولا حب فإذا كان الخبرون بعيدا عن هذين الجانبين مجال الأحكام الشرعية الحلال والحرام وبعيد عن دائرة الاعتقاد وبعيد عن دائرة الاعتقاد وهناك معنى عظيم يمكن أن يندرج تحته ذلك الخبر الضعيف يمكن التساهل في قبول هذا الخبر الضعيف اذا هناك مرويات من السيرة نقبلها متساهلين فيها لأنها لا تصادم عقيدة اثنين لا تثبت حكما شرعيا ثلاثة أنه يمكن إدراجها تحت معنى شرعي عظيم من أمثلة ذلك ما ذكره ابن اسحاق قال وحدثني عبد الواحد ابن أبي عون عن إسماعيل ابن محمد عن سعد ابن أبي وقاص قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ فلما نعوا لها إذا أصيب من الزوج والأخ والأب فلما نعوا لها كلهم مات ونعوا لها قالت فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خيرا يا أم فلان. ما شاء الله زوجها وابنها وأبوه ماتوا لم تسأل عنهم بعد ذلك ولكن سألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هو بخير يا أم فلان. هو بحمد الله كما تحبين قالت كل مصيبة بعدك جلل كل مصيبة كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل يعني كل المصائب لا تساوي شيئا بعد وجودك يا رسول الله هذا الخبر رواه عن سعد محمد محمد بن أبي سعد عن سعد وقاص ومحمد لم يدرك سعد بن أبي وقاص محمد لم يدرك سعد بن أبي وقاص فالإسناد ضعيف للإرسال فالإسناد ضعيف للإرسال ومع ضعف هذا الإسناد إلا أنه يمكن أن, إيه؟ أن يمشي لأنه يمكن أن يدرج تحت أصد عظيم وهو حب الصحابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا اخبار كثيرة وصحيحة تدل على حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلهم انفسهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ابو طلحه يقول للرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تشرف براسك النبي صلى الله عليه وسلم يرفع راسه ينظر الى سير معركة فيجي طلحه يقول له يا رسول الله ما ترفعش راسك يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك انا دونك يا رسول الله ففعش رأسك يعني ساهم كذا ولا كذا تأموت وأفديك بنفس يا رسول الله يبقى لما المرأة تقول هذا الكلام يبقى كلامها ايه يمكن تمشيته لأن الصحابة لهم في ذلك نظائر كثيرة تدل على حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذا كان المعنى او اذا كان الحديث ضعيفا وهناك اصل شرعي عظيم يمكن ان يندرج تحته يمكن أن نتساهل في هذا الخبر ما لم يصادم اعتقادا أو يخالف أمرا شرعيا طيب نيجي بقى لدراسة المرويات بالنظر إلى المتون المتون اللي هي النصوص والنص أي ما ظهر من الخبر ونصت الناقة ما في بطنها إذا القته. يعني الناقة بتكون حامل فما في بطنها لا يراه أحد طب لما هي تنصه ترميه فالناس جميعا يرونه الذي يخرج منه فلو قلنا حدثنا فلان عن فلان عن فلون سكتين حد يعرف حاجة لا لم يظهر شيء فلما قلنا الخبر صار الخبر هو الظاهر فصار الخبر في معنى النص اذا النظر الثاني بننظر إلى نقد المتن اللي هو النصف نفسه اللي هو الكلام الوارد بعد الإسناد هل هذا الكلام يمكن أن يكون منطقيا معقولا مقبولا لا يصادم الشرع ولا يصادم العرف الاجتماعي زمن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا ننظر هناك قصة مشهورة ويقينا كثير منكم سمعها من على ال أو من أفواه الخطباء على أعواد المنابر قصة تعلبة ابن حاطب رضي الله تعالى عنه. تعرفون هذا القصة؟ قصة قصة تعلبة ابن حاطب كان رجلا فقيرا معدما وبعدين ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لي أن يوسع الله علي ولئن وسع الله عليه لأنفقن والانفقنا والانفقنا دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فوسع الله عز وجل عليه حتى صار له مال كثير من الغنم والإبل والبقر والعبيد ونحو ذلك فلما أدي إليه من يأخذ منه الزكاة أبا وقال إنما اوتيته على عمل مني وجهد تعبي وعرق مش دفع الزكاة ثم إنه ذكر بعهده فلم يتذكر ثم بعد ذلك فاء إلى نفسه رجع نفسه وتذكر العهد وراد الوفاء ووقف على خطئه وزلته فأخذ الزكاة ليعطيها دقيق معي هنا فأخذ الزكاة ليعطيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فآبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياخذها منه انتبه معي يبقى رجل ارتكب خطا وذنبه وعجزه وتقصيره وقال اكفر عن ذلك الذنب راح اخذ الزكاه التي منعها أخذ التي منعها وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ادي الزكاه الله فادى رسول الله ان يقبلها منه حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يأخذ منه الزكاة ثم أخذها ليعطيها لأبي بكر فأبى حتى مات أبو بكر وكذلك في خلافة عمر أبى عمر رضي الله تعالى عنه أن يأخذها هذه القصة تكلم عليها العلماء في نقدها سنداً وحكموا على بطلان السند ومن هؤلاء الذين تكلموا في بطلانها سندا من المتقدمين ابن حزم والقرطبي ثم من تلاهم ابن حجر ثم بعد ذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله والشيخ سليم الهلالي له رسالة لطيفة اسمها الشهاب الثاقب في الذب عن الصحاضي الجليل فعلب ابن حاطب له رسالة في الذب عنه جزاه الله خيرا لن نتكلم عن الإسناد ولكن دعونا نتكلم عن نقد هذا الخبر من جهة المتن من جهة النص هذا الخبر باطل من وجوه متعددة نمر واحد أن ثعلب ابن حاطب ممن شهد بدرا انتبهوا فعلب ان حاطب ممن شهد بدرا وقد غفر الله تعالى لهم وعندما خابر حاطب ابن أبي بلتع المشركين ومخابرة المشركين أشد وأعظم نكاية وأشد جرما من منع الزكاة التجسس على المسلمين ونقل اخبار المسلمين المشركين، تجسسية والجاسوس ده خائن ولذلك عمر بن الخطاب قال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق النبي قال له ايه دعوا يا عمر انه قد شهد بدرا وما, وما يدريك لعل الله نظر الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئت فاني قد نظرت له اذن شهود بدر كان مانعا من قتلي من قتل حاطب بن ابي بلتعه والتخابر اعظم جرما من منازكه، فكيف؟ فكيف يقبل النبي عليه الصلاه والسلام توبه حاطب بن ابي بلتعه عندما قال والله ما فعلت ذلك يا رسول الله رده عن دين ولا رضا بالكفر بعد الايمان ولكني كنت رجلا ملاصقا في قريش فأردت أن تكون لي يد عليهم فأعرف بينهم قبل أن ذلك من وهو في حكم الجاسوس يقبل ذلك من ولا يقبل أن يأخذ زكاه إذا هذا أول وجه من وجه بطلان هذه القصة على مستوى المتن الوجه الثاني مع التسليم. بفعلة فعلب يا سيدي فعلبة بالفعل منع الزكاة ومرضاش أد الزكاة وقال إنما جمعت ذلك المال عن جهد مني وتعبم إلى ذلك فقد جاء تائبا معترفا بخطيئته والتائب من الذنب كمن لا ذنب له والله عز وجل يغفر توبة عبده إذا تاب قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون وما هنا فيها معنى العموم إذا كل ذنب دون الشرك فإن الله تعالى يغفر ولذلك كل الذنوب دون الشرك أصحابها في المشيء رجل قتل زنى سرق شرب الخمر كل ذلك أصحابها تحت المشيئه طيب فكيف يأتي الرجل تائبا مش هنقول انه هو مات ومنع للزكاه لا قال الرجل اعترف بخطئه وقر بذنبه واتى كي يكفر عن خطيئته وهو تائب ايرد النبي عليه الصلاة والسلام تائبا تاب؟ يرده سبحان الله كيف ذلك تونك أحاديث متضافرة على قبول توبة التاء يريد كده بس تونك أحاديث متضافره على أن الذنب العظيم يكثر بالعمل الحقيقي. ممكن عمل حقيق جدا يكفر به ذنب عظيم جدا أي ليس شرطا أن الذنب العظيم يكفر بالحسن العظيم لا مش شرط فيمكن أن يكون الذنب عظيما ويكفر به العمل الحقيق مثل الحديث الصحيح المرأة البغي التي سقط كلبا نزلت إلى بئر رأت امرأة بغي وبغية على وزن فاعي صفة مشبهة دلالة عن ندية محترفة البغاء والزمن محترفة مش مرأة ولا اثنين ولا ثلاثة السلطة مشى كلب امطلع لسانه يندلق من شدة العطش كلبه يموت عطشان فلم تجد شيئا إلا الخوف الذي تلبسه فنزلت إلى بئر فجعلت في موقيها ماء فسقط الكلب سقط الكلب فنظر الله إليها وشكر صنيعها وغفر لها ذنبه بماذا يا إخواني ب بسقيا كلب بسقيا كلب وهذا صحابي شهد بدرا وهذا أعظم سقيا كلب مش كده وبس يأتي معترفا بخطيئته مكثرا عن جرمه ساقيا زكاته ثم يرفض ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والله إن هذا لا يكون أبدا طبعا هذا كلام صحيح وكذلك أبو بكر وعمر لا يقبلان زكاة هذا أيضا لا يصح قال ابن حزم بعد أن أتى بهذا الخبر و هذا الكلام موجود في محل المجلد الحداشر، طبعة الشيخ أحمد شاكر. قال ابن حزم عليه رحمة الله: وهذا أي هذا الخبر باطل بلا شك، لأن الله تعالى أمر بقبض زكوات أموال المسلمين، وأمر عليه السلام عند موته ألا يبقى في جزيرة العرب دينام، فلا يخل ثعلبا من أن يكون مسلماً. ففرض على أبي بكر وعمر قبض زكاته ولا بد ولا قسمة في ذلك يعني إما يكون على ده مسلم يبقى لابد يتخمن له الزكاة وإن كان كافرا ففرض ألا يقر في جزيرة العرب ده برضه واجه آخر واجه برضه جميل ودي طريقة ابن حزم في الإلزام ابن حزم طريقته طريقة إلزامية عجيبة واحيانا بقرا لابن حزم يعني بضحك معه كثير قوي طريقه الزميه واحيانا بياتي بلطائف وعجائب قال لك يا سيدي ثعلب حاجه من اثنين اما مسلم واما كافر لو كان مسلم واجب انهم يقبلوا منه الزكاه ولو كان كافر يجب انهم ايه يقتلوه لا ينفعش يبقى فينا مرتد في جزيره العرب فلا دينان في جزيره العرب طبعا هذا الخبر لا ديناتك العرب ذا ما ينبغي أن يكون ما ينبغي أن يكون أما الآن فالله تعالى المستعان العجيب أن هذا الخبر يا إخواني نجده في كل كتب التفسير بلا استثناء في تفسير سورة التوبة في قول الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لَإِنْ آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنْ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ الْأَيَابِ هذا الخبر بسياقه ولظه وقصته موجوده عند الطبر وعند ابن كثير وعند السيوط وغيره موجوده في كل كتب التفسير وللاسف ولذلك لابد من أن تنقح كتب التفسير وكتب السيرة والتاريخ، هذان النوعان من الكتب لابد أن ينخالا نخله حتى يحال بين القارئ وبين مثل هذه الروايات الضعيفة الركيكه الباطلة التي فيها طعن على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنيئا للرافضة والمسشرقين والشانئين على الإسلام عندما يقول طمنت عندكم في كتب السنة بلعبكم إن الصحابة دول كانوا ناس منافقين وبيمنعوا الزكاة وكانوا ناس عاملين زي قارون يقولك زي مين زي تعالبه ابن حق شاهد بادرا وعمل كذا وكذا يا اخي اتق الله موجود في تفسير طب هل تفسير طب يتلاقي القصة موجود طبعا هذا كلام لا ينبغي أن يقر لا ينبغي أن يقر إذن الأصل الأول من منهجية دراسة السيرة والتاريخ بيقوم على النقد والنقد إما نقد الإسناد أو نقد المتن اللي هو النص طيب نأتي بعد ذلك إلى الأصل الثاني وهو التحليل والمقصود بالتحليل تحليل البناء السردي للسيرة إحنا قلنا إن السيرة عبارة سرد معظم كتب السيرة سرد حكايات سنة أولى حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا, وكذا. والسنة تاني حصل كذا وكذا وكذا وكذا والسنة الثالثة حصل كذا وكذا قصص وأخبار وروايات إذا هذا يسمى بلي بالسرد إن شاء الله يعني سنؤجل الأصل الثاني لأنه سحتاج إلى محاضرة أطول من هذه المحاضرة ونجيب عن بعض الاسئله باذن الله تبارك وتعالى حتى لا نطيل عليكم والله تعالى الموفق